بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين سفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم ثم قضى أجلا وأجل مسمى منته ثم أنتم تمترون وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم فركم وجهركم ويعلم ما تسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد تذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا مَّكَثْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَكَثْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ وَأَرْسَلْنَا السماء عَلَيْهِمُ الدَّرَرَ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي تَفْجِرَهُ فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرما آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سكروا منهم إما كانوا به يستهدئون قل في الأرض ثم نظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن مات السماوات والأرض قل لله كسب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم الكيامة لا ريد فيه الذين كفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ولهما تكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قُلْ إِنَّ الله اللَّهِ أَسْتَغِيثُ يطعم وَلَا يَنفَعُونِ كَذَا وَلَا يُغْنُونَ عَنِّي شَيْئًا وَلَا أُعْطِي نَصِيبًا أن قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِلَهًا أَنْ عصيت ربي من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوض المبين وإن يمسك الله بضب فلا تاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو الغاهر خوف عباده وهو الحكيم القبير كل أي شيء أكبر شهاده قل لله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنبركم به وما بلغ أينكم لا تشهدون مَعَ الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد. وأمّن بريء أمّم ما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خفروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم من استرى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يسلح الضالون ويوم نحشرهم جميعهم من قوم الذين أشرحو أي مشركاتكم أي مشركاتكم الذين كلهم تزعمون ثم لم تكن كتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يسرون ومنهم من يستمع إليه وَجَعَلَ عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن لَّا يُؤْمِنُوا بِهِ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كل آيَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُنَاجِرُونَكَ يَقُولُونَ لَئِن كَفَرْتَ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ إلا عَظِيمٌ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهدفون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ رقطوا على فَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آنُرَضُّوا لَا نُسَدِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَا لَهُمْ لَكَانُوا نُخُونَ مِنْ الْقَبْلِ وَلَوْ رَضُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُو عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوتين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال تذوق العذاب بما كنتم تذكرون قَدْ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةِ بَغْثَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا خَرْطَنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ ألا ساء ما يجرون وما حياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون قد نعلم إنه انه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولا سن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبتل لكلمات الله ولقد جاءك من مباد الموсли وإن كان كبر عليك إحراضهم فإن استقعت أنت بثغينة ثقلا في الأرض أو سلما, أو سلما في السماء إذا بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدا فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون ولو كَذَّبَهُمُ اللَّهُ مَا إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أثرهم لا يعلمون وما من أَبْدَىتِ الْأَبْضُ وَلَا طَارِئٍ يَطِيرُ بِجَنَاحٍ إلَّا إلَّا مَنْ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَغْنَا فِي الْقِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبطن في الظلمات من يشاء الله يطلله ومن يشاء يجعله على فراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة اغير الله تدعون انكم صابقين بل هي تهتدون بل هي تدعون فيخشف ما تدعون اليه ان شاء واتنسون ما تشرفون ولقد أرسلنا إلى أمينها قبل كفّدناهم فأخذناهم بالبساء والضال إلى أنهم يتضرّون. فَلَمَّا لَائِجَ أَمْرُ دَخَلْتُهَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا مَسُوهُ مَا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَرٍّ حتى إذا خرجوا بما أُوتوا أخذناهم ضعفا فإذا هم مُبْرِطون فَقُتِعَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْطَارَكُمْ وَخَسَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ قُنْضُرْ كَيْفَ نُصَفِّكُ الْآيَاتِ ثَمَّ هُمْ يَصْفِفُونَ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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملس إن أستدعوا إلا ما يوحى إلي، أُلْهَلْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَسَّرُونَ وَأَلِذْ بِهِ الَّذِينَ فَاطَرُوا أَن يُشَرُّوا إلَى رَبِّهِمْ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يستقون ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتخردهم أتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءت الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كسب ربكم على نفسه الرحمة أنه من أنتم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وَكَذَلِكَ مُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِيلَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ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 ولا حدة في ظلمات في الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه بإقضاء أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينذعكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده وَيُؤْنِسُهُمْ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يَرْضَوْنَ ثُمَّ نُعِيدُهُ إِلَى اللَّهِ مولاهم الحفظ ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من من, من الشاشرين قُلِ اللَّهُ نَجِّيْكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَدَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أو يلبسكم شيعا ويريق بعضكم بأس بعض انظر كي سنصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل نست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 وَمَا يَنفِقُونَ إِلَّا الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَالِطًا الطَّرِيدِ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَغْفِرُونَ مِنْ سِيءٍ من وَلَا كَثِيرٌ إِثْرَالٌ عَلَّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ كَلَمَسْتَ بِمَا فَتَحَ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حنين وعذاب أليم بما كانوا يفسرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وَنُرِدتُ عَلَىٰ عِصَابَةٍ بعد إِذْهَادَنَا اللَّهُ كُلَّ ذِي سَهْوٍ وَسِنِّ الشَّيَاطِينِ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْفِتْنَةِ قُلْ إِنَّهُ ذُنُوبُ اللَّهِ وَهُوَ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 وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الصبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكمين فلما جنه عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفلق علماء حزب الآفلين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 فَمِمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَاجِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَزِلُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إني وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني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 وكيف أخاف ما أشرطتم ولا تخافون أنكم أشرطتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فأي الكريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آخينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَلَمَغْدُنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ كُلًا هَدَيْنَا وَلُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليشع ويونس ودوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم ودرزياتهم وإخوانهم وجَعَدْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلَى طِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ أَهْدِيهِمْ مَن يَشَاءُ مِنَ الْبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين آسلناهم الكتاب والحكم والنضوة فإن يطلق بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهذاه مقتده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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما أنتم ولا أباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولكن برأ أمة والذين يؤمنون بالآفرة يؤمنون به وهم على صلاةهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء وَمَنِ قَالَ تَنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَ الْظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَكَابُسُ عَلَيْهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهول بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته لتستكبرون ولقد جئتمونا قرابا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين دعمتم أنهم فيكم شركاء لَقَدْ ثَقَتَ عَلَيْنَا ثُمَّ ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجَ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ذَلِكَ الَّذِي يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِأَمْرِهِ ذَلِكَ يَقْضِيهِ اللَّذِى هُوَ وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لقوم يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ خَصَّصْنَا الْآيَاتِ قَوْمَهُ وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به شيء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حدا متواضعا ومن النخل من طلعين خلودا وجنات وجنات من أعمدة والزيتون وضمار مشت بها وغير متشابه اُولَٰئِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَدْ قَهَرُوا وَخَرَطُوا أُمَمًا وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عيد. سبحانه وتعالى من لا يصدق بجهة السماوات والأرض أن يكون له ولد ولن يكون له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالص كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وثيل لا تجركه الأبصار وهو يجرك الأبصار وهو النقيق القبيل قَضَىٰ أَجَلَهُمُ ٱلَّذِينَ مُضُوا مِن قَبْلِهِمْ فَمَنِ ٱبْتُكِرَ فَنَسْخُهُ وَمَن عَمِلَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرطوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما أنت عليهم ولا تشركوا الذين يدعون من دون الله شيئا لا يشرك بالله بغير علم كذلك زينا لكل همة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينذرهم بما كانوا يعملون وَعَقْلُ سَمُوهُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِ الَّذِينَ جَاءَتْهُمْ آيَةُ لَا يُؤْمِنُ لَدَيْهَا قُلْ إِنَّمَا مَا آيَاتٌ مِنْ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا أَسْلَمَ وَنَقَلِبَ رَأْسَ كَثِيرٍ مِنْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَمْ يَطَّلِعُوا وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوْ أَنَّ لَنَا الذِّلَّةَ لَاللَّهِ مُلَاءٌ كَتَوكلَّمَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ يَقْبَلُ ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذخرب القول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا كَعْلُوا فَظَّهُمْ وَمَا يَخْتَرُونَ وَلِتَصْفَىٰ إِلَيْهِ أَفْسَدَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَقْبَضُوهُ وَلِيَقُتَرِفُوا مَنْ مُقْتَرِفُونَ فَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغْلِ حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْهُمُ الْكِتَابَا فَصَّلَا وَالَّذِينَ آتِلْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَخُونَنَّ من, مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تُفْعَلْ عِكْرًا مِّنَ في الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ عِنْدَ تَقْدِيرِ اللَّهِ إِيَّاكُمْ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرَصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ كُلُوا مِمَّا كَتَبَ رَبُّكُم عَلَيْكُمْ وَأْتُوا الصَّلَاةَ بِأَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم أن تأكلوا مما دُفِرَ سُمُ الله عليه وَقَدْ خَصَّلَ لَكُمْ مَا حَفَرَ مَعَ لِيْمُ وَقَدْ خَصَّلَ لَكُمْ مَا حَفَرَ مَعَ لِيْمُ إِلَّا مُفْتُرِبْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ الْمُعْتَدِينَ وَدَرُضَ اللَّهُ الْإِسْمَ وَبَعْثِنَّ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُونَ الْإِسْمَ فَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَكْتَرِفُونَ وَلَا تَأْفُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَجِسَفٌ وَإِنَّ مِّنَ الشَّيَاطِينِ يَنصُرُونَ إِلَّا أَهْوَى بِإِذَا يُجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَلَمْ يَكُن مَّيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمِنْ مَن تَهْوُونَ كِبْرُنَا فَلَيْسَ بِصَادِقٍ مِنْهَا كَذَالِكَ نُذْهِلُ الَّذِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيُنْذِرُوا وما ينفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره بالإسلام وَمَن يُرِدْ دُونَهُ بِضُرٍّ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا ثَرَاءُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد قصلنا الآيات بخونه يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو ولي بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جنيعين معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجل ما الذي أجلت لنا قال النار مسواكم طالبين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض ضالين بعض بما كانوا يحسبون يا معشر الدين واليتي ألم يأتيكم رسوم منكم يقصون عليهم آياته يقصون عليهم آياته ويضرونكم لصايا يومكم هذا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 قسل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يستعون وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتٌ شِجْعٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ مَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِرَاءً عَلَيْهِ سَيجِزِلْهِمْ بِمَا كَانُوا يَسْرُونَ وقالوا ما في بطول هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وقفهم إنه حكيم عليم قَاتِلَ خَاسِرًا الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ إِكْرَاهًا إِنَّ اللَّهَ عَذَابٌ لَّوَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والضمال متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعان حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مهين فمالية أزواج من الظأن اثنين ومن المعد اثنين قل آه ذكرين حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبعوني بعلم إن كنتم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرماني الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُ إلا أن يكون ميسة أو دما مسروحا أو نحمى خنزير فإنه ربس أو فصا أهل بغير الله به فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هاجوا حظنا كل منهم ومن الظهر والغنم حظنا على الشحوم ما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو, أو ما خلقت بعظم ذلك جَزَاؤُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَإِنَّ كَذِبَهُمْ فيقوم الذين أشرطوا لو شاء الله ما أشرطنا ولا آباؤنا ولا قرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هَلْ لَكُم من علم غَيْرُ اللَّهِ إِن تُرِيدُوا خُرُوجًا فَإِنَّ وإن أنتم إلا تَفْعَلُونَ إِلَّا تَخْدَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ شَاءَ وَالَّهُمْ مَجْهَدَهُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَظَمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ لَعَهُمْ وَلَا تَأْتِبْ عَمْوَاهُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم لربهم يعبدون قل تعالوا أسل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرفوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقرضوا تقربوا مال اليسين إلا بالذي لي أحسن حتى يبلغ أشده وأوكم كيل والميزان بالقسط لا نفلس نفسا إلا وسعها وإذا قلتم تعجدوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوه ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم به لعلكم تَذَكَّرُونَ وَاهْدِ لِهَٰذَا صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا فَلَا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ وَمَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَتَفصيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ وهذا كتاب الأمزال لا ينبرتون تسبعون تسبعون واتقول علقم سرحون أن تقولوا إنما انزل الكتاب على قوم من قبلنا وَإِن كنا عن براستهم لغافلين أو تقولوا أننا أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فَأَمَّا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَنْهَا فَسَنُجْزِي الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينذرهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أغسالها وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّ لِي هَدَايَةَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُدِيَ لَهُ دَاوُودُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قل إن الظلاط ونسك ومشيال وماكث إلا لرب العالمين لا شريك له في ذلك من سواه ورسوله قل أَعْلَىٰ غِيرَ اللّهِ بِغِيرِ رَبِّهِ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تجر أجركم ربكم أسرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وَمَا النَّبِيُّ بِجَعَلَةٍ قَرَائِلَ الْهَضْبِ رَفَعَ بَعْضَهُ فَوْقَ دَارِبٍ بعض مِنْ دَرَجَاتِ الْعُلَى وَأَمْ فِي مَعَاكَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْمُقَابِ وَإِنَّهُ لغفور رحيم